بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجلوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا مثنا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 الحصيد والنخل باسقات الله طلع نضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبله قول نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإحسان 124. وأصحاب الأيكة وطول تبع 125. كل مكذب الرسل فحق وعيد 126. أفعينا بالخلق الأول 127. بل هم في لبس من خلق جديد 128. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه dan kami lebih dekat kepadanya daripada pohon wariq, kerana orang yang bertemu dengan orang اصور ذلك يوم وعيد وجاء كل نفس ما سائق وجيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم حديد قال قرئوا هذا ما لدي اعتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من نعيل الخير معتدم مريب الذي جعل مع الله لاه آخر فأل wapadi, wapadi Untuk kaum yang beriman, dan kepada orang-orang yang beriman, dan kepada orang فَكَمْ أَنَّ لَكِنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَلَقَدْ ظَهَرَ فِي الْبِلادِ هَلِ الْغَيْبُ مُحْصَرٌ إِنْ فِي ذَلِكَ إِلَّا ذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ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 ذلك يوم الخروج إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشفق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم فذكر بالقرآن من يخاف